118. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير 119. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 110. والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا منهم 119. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 124. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 125. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 111. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نَفْسِهِ نفسه فأولئك هم الْمُفْلِحُونَ المفلحون 112. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور